Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ifa suns kuarat, wa ifa nujum kedarat, wa ifa jibal suyarat, wa ifa al-gishar gultilat, wa ifa al-wohoosh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 كُن أَي يَسْتَقِيم وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ